ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا الا افكون افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا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 وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن لك خيرا, من ذلك جنات جعل لك خيرا من ذلك جنات، تجري من تحت الأنهار ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثرورا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 لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فيقول أأنتم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 لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا توى كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما يعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وَأَحْسَنُ مقيلا ويوم تشطف السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إِذْ جاء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 ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق وَأَحْسَنَ تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعاده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 افلم يَكُونُوا يرونها بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نشورا وَإِذَا راوك يتخذونك يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِيَتِنَا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 انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا وله شاء جعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه الذيل ثم ما قبضناه الينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته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 وهو الذي برج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما بوزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا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 قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء ان يتخذ إلى ربي سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا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 نها لمن أراد أي يذكر لمن أراد أي أو أراد شكراء وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 عملا صالحا فأولئك, فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب إلى الله متابا